أحب عزمة وأحب صباح علي بكله تحت أمار منو مثل ديقل غني ومصاحب الفقر علي واسم أحرس بدأ بصقر وعجيز انا ما شفت امير اكل ملح وخبز علي واسمه حريز بدأ بصدري وعجيز انا ما شفت امير اكل ملح وخبز رئيس الدول تسميته وفارش بالرمر بيته ما سامع قبل مثله يا ريق ثوبك عمري يا ريق ثوبك عمري عايش بحب صبر عيني بكل تحت قمر منو مثل دي صاحب الفقر علي قال وفعل علي وما نزل حتى الله شهاد علي خير العمل علي قال وفعل علي وما نزل حتى الله شهاد علي خير العمل أذى وجرح صلي طابورتك يا علي اسم الله اخذ رمضان من صيتك قدر يا آخر Ali, slaat de nade. Allah hab, slaat hij redden. Ali, slaat de ma Allah سجد يام عتبته وباسه سجد ما الله سولف بي بختك يا عليش كبري بختك يا علي كبري أحب Tot fach, zout, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, al, nog steeds, maar we hebben een beetje, we hebben een beetje, een beetje, een beetje, een beetje, een كلهن تحت قمرك منو مثل دقلوني غني ومصاحب الفقراء علي صان الوعد علي بعد وبعد على استاذ الرسول عرج لله وصعد علي صان الوعد Allebei بعد baren, alle staf de zon, oranje, la la la la la la la la la la en ook Je lijp zadag, zima, je luw, je m'n gat, etem, eh, je stak, je lijst, ke, da, ra, je, بعد رواعه الزغره يا بعد رواعه الزغره يا بعد ما رحب صبر عنب كلهن تحت قمر منو مثل دقلوني غني ومصاحب الفطره Allee, we zitten hem eens, we ظهر, we kussen hem dar e liz allah بالفقر علي قال وفعل, وفعل علي ما نزل حتى الله شهاد علي خير العمل علي قال وفعل علي ما نزل حتى الله شهاد علي خير العمل أذى والجرح صلي طابرتك يا علي اسم الله اخذ رمضان من صيتك قدر يا اخر العشرين قدر يا اخر العشرين